بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا وقعت الواقعه ليس لوقعتها ك ا ذ ب ا خ ا ف ض ة الرافعه اذا رجت ا ل أ ر ض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 م ا ل ن ع ه ا ل ن ا ل أ و ل ي ن و ق ل ي للعلوم من ا آ خ ر ي ن ى سرر م ض و ن ت ك ئ ي ن ع ل ي ه ا م س ل ا م ي ه مثل ما يتقلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتقيرون موسوعه ا ا ل م ك ن و ن ج ز ا ء ب م ا كانوا ي ع م للعلوم و ن ا ي س م و ن فيها غ ا ل ا تأثيما س ل ا م ي ل اسماء ا ل ا ه ا ل ي م ي ن ما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 لا م ق ط و ع و ل ا ل ن ا ب ل س ر ل ل ع ل و ن ا ل ا س ل ن م ي ه أ ت ر ك ه ا ل اليمين د ل ة من ا ل أ و ل ي ن من وثلة ل ا آ خ ر ي ن ر ربحيه ذات م ض أ ص ح ا ب ا ل ش م ا ل و أ ص ح ا ب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمون ل ا س م ت ر ف ي ن و ك ا ن و الله يصرون ع ى ا ح ا ل ع ظ ي م و ح ا ن و يقولون وكنا وعظاما ا أئذا متنا وكنا ترابا ل أئنا م ب ع ى أ و ل و ع ه النابلسي ي و للعلوم ثم إنكم أ ي ه الاسلاميه ا ض ل ل شركه ا ل و ن ه د ف ش ا ر ب و ن ع ل ي ه من ا ل ح م ي م ف ش ا ر ب و ن ش ر ب ا ل ه ي م ه ذات م ض م و م اجتماعي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 ت ز ر ع و ن ه أم نحن ا ل ز ا ر ع و ن ل و نشاء ل ج ع ل ن ا ه ح ط ا م ا ف ل ت تفكهون م ا س ل ا م ح ر و م و ن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 م و ل و ن ا إ ذ ا ب ل س ي للعلوم ن ن و أ ت حينئذ تنظرون. ونحن تنظرون أقرب إ ل ي ه منكم و ل ك ن ل ا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم و أ م ا إ ن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم, فنزل من حميم وتصليه جحيم موسوعه النابلسي ل ب ع ل و م الاسلاميه